I'll say I'm Ah <laughs> تفسير سوره I saw What تو و انقاني والزكاة ما الذكيات تو اي Yeah. <laughs> Ah, uh -huh.